أنا مامي هج أنا ميهج دمر حمض فالخبث كل بشر سم ستار لزاوة القصوة والحدفف صوت الشجر لا يسمع إن لم يقال بالدماي فافتح جرح الوقت واجعلها تصيح بالفناء لا لست منهم ولك لست للهلاك حليف في كل غصن حياة في كل زهرة حق عفيف لا أقاتل لأفني بل أرجع وزن الكون أجعل البشر يدركون ما الذي قتلوا في قتولة والنجون اختنط بنورهم إنهم حطموا الوئام ألم ترى الأرض وقد جفت ألم تسمع الآلام وإن جفت أسقيها وإن سقطت أسندها لا يشفي الكون قتلهم بلن يسمعوا نبضها في صمت الشجر سر في غضاب الخضره بصيره لا نبيد الكون بل نزرع فيه حب كثيره في الظل حيف النور جاحد اعمى نبات الجراح الارض وقامت هانامي from روسوي نحن نصالح الحق في وجه من طغى على وجوده from the trees we Dakile rather silence Hanami a Kakel and the time does not stop the Iraqis Hanami I am not person a man's Monitoring Glenn is a type of��ility book from وقتل في جسده سهام نقمه وفكر انبياء يسقي جروح الارض النبات يحيا فما كان يريد الموت لكنه اجبر ان يبكي ما له بكلامي وانما الفعل نطق الجذور ينافس الهيبه كشجر ما طين الطهور يسرع الرعب لكن صداه في الحب نبيل لو البشر الحشببي ما هذا المصير عين سات رووت المححلكعد ييس الفناي بللك خطرين يتنفس الغطببة يزاحم السمارة تطابلة ف المجال جحيم متفكرها وصارت أغصانها ناممي في لظ النور من كسرة وج قائروم لكن النتور على تحرب ولا أق تقااف الأرضتون لا يمرق وفي ما هي دون كل العبول شعوراً يتلون باللعبة ويكسر كل أعبول الخطط والجهات في صف واحد فها نامي يختلف نبتة لا تميل للفوق أبداً كان يراهم مجنداً لنار ستحرق الكل في النهاية وكان يتساء أحدى شريك أم زاحف نهاية قاتل في المدوسة وسلسل القاعات والجدران جاء كسيل أخضر فانهارت خطوط الأمان